زيانب نادة وعباس يسمعها اسمع اسمعوا يا زيانب اجت متحيرة والخوف يدفعها وصلت للشفين وشاف الله شوني شاف العباس مدمحها بالراية وسيا فتلقاها اهلا يا زيانب نادة اي راية وشيفة لقاه أهلا يا زينة ابن عدا الخيل قربة والعدد يكثر خويا تقل الخيل قربة خويا والعدد يكثر يا من بحماك جيت وخاف تتعذر تقل الخيل قربة والعدد يكثر يا من بحماك جهه تخاف تتعذر خوف والله دك سجره بزعل وش تدشب الحجر دك سجره بزعل واشتد شب الحجر والغيره تهوس قدامه والموت بلاوذ بجدام اي والله غيره تحوش تهوس والغيره, تحوس تحوس والغيرة, تحوس والغيرة تحوس جدامه والموت يلاود بجدامه طفح بحر الزعل وتبختر ويرعد الله السمعة تزيانك طفح بحر الزعل وتبختر ويرعد يقلها بشاربي وما اخل الموعد اغل الروح التائه الشايف يدليها تبعد والراية تغطيها تبعد والراية تغطيها تقول شلون توصل والنهر ملزوم تقول والنهر ملزوم عدد 70 الف ومحاوطيننا يجيب وداعه المظلوم كلش شلون صار خوي والنهر ملزوم عدد 70 الف ومحاوطين القوم يجي الما يجيب وداعه المظلوم اخوك الحسين وينشال الشط ويجروف وينشال الشط ويجروف غيرت عبايا هاس المعروف يقل أودعتك مذخور لطفوفي يقل أودعتك مذخور لطفوفي ما يظل هالعسكر وشوفي اذا يم الشريعي طيحنيت ايييي ايييي ايييي اذا اذا يم الشريعي طيحنيت عليها تتعذريني اسمع بيه من يحلفها بجفوفي عليها تتعذريني ومهشم راسي تشوفيني ورايا اخو اشوف منيان اجيب لك ورايا ورايا اوت الحجز انا بالراحه تشبيه ايه اوت الحجز انا بالراحه اسرع يا دهر وياي متناي ويريت ويتشفيل اليوم متناي أخبرك لو لا أخوية أخبرك أزرق من الصور أخبرانك أخبرك أزرق ما تنأي وما تنهض يا ليل في الغايا يا غريب ربيته يا الحزن والهم كفيلات ربيته يا الحزن والهم كفيلات شو هاي طوع جب الضيج ما كلمه كفيلك كفيلك يا زينب وينهم الغيره يا زينب ويا ناب الغيره كفيلك شو وحدك بتحمل حميه يا شو وحدك يا ابن